بوك تو يا باي طمي دي تسعة وخمسون تسعة وخمسون تابالا كارياليم في مكتب البريد في مكتب البريد دقر لو تابالا كارياليم يكدون دي أين يوجد؟ اقرب مكتب بريد اين يوجد اقرب مكتب بريد تقالا كارياليم يكندندي انت دورم هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد دگرلا بوست دبا اكدوندى اين يوجد اقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد ناكو كوني ستامپل كاوالي احتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع البريد وك بوست كارد مريو وترن كوركو لاجل بطاقه ورساله لاجل بطاقه ورساله امريكا كي بوستيجيه دراي انت كم اجره البريد الى امريكا كم اجره البريد الى امريكا باكيت انت برو عندي كم وزن الطرد كم وزن الطرد نينو داني اير ميل dvara pam pachcha هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني ارسالها بالبريد الجوي؟ اكديكي چيركودانيكي انت سمي يم پاتاتشو كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ نيري ايكد نونچي فون چيسكوچو اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ دجر لا تليفون بوتي اكد عندي اين توجد اقرب كابينه تليفون اين توجد اقرب كابينه تليفون مي بدا كولينج كارد لونايا هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ مي بدا تليفون دايركتوري ونده هل عندكم دليل التليفون هل عندكم دليل تليفون ميكو اوستريا كي اريا كود انتو تلسا هل تعرف كود مفتاح النمسا هل تعرف مفتاح النمسا وقا نمشم ني نشوفت انا لحظه سأبحث عنه لحظه سأبحث عنه لاين يبدو بيزي غاني اونتندي الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار ميرو ايه نمبر كي دايال تشيسارو اي رقم الذي اتصلت به اي رقم الذي اتصلت به mere modata sunnani dial cheyali yan baghi awalan an tadghat as-sifr yajib awalan an tadghat as-sifr